وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءا فأسقيناكموه, فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين بِخَازِنِينَ لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا عَلِمْنَا وإن ربك هو يحشرهم وإنه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 قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين الا اله لوط ان لم ننجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين فلما جاء اله لوط المرسلون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 فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الحجر الْمُرْسَلِينَ واتيناهم آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الجميل إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ولقد آتَيْنَاكَ سَبْعًا من الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ العظيم لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى ما متعنا به وَمَا جَنَّ مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْضِبْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ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 فاصدع بما تُؤمر وأعرض عن المشركين إِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صدرك بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ من السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اليقين.